يا عيوني اللي يدموعك ترى قلبي حزين من ينوح الفك غالي يا عيوني اللي يدموعك ترى قلبي حزين من ينوح الفك غالي موجد من يقنعه كل شيء صار والله بمر رب العالمين يا حمد تقدير ربك ما قدرنا نمنعه حمدتك دير ربك ما قدرنا نمنعه وعيني من بعد عينك حزنها يبقى سنين كل من يغلي جنابك ما توقف مدمعه لو بكاك أبوك ومك عندهم صبرا يقين كل من يبكي فراقك ينتحب وانا معه ينتحب وانا معه يا عيوني هلي من ينوح الفقد غالي ماوجد من يجنعه كل شيء صار والله أمر رب العالمين يا حمد تكدير ربك ما قدرنا نمنعه يا حمد تكدير ربك ما قدرنا نمنعه مطلبك يا الله غفرانك ولا غيرك معين تجعل الجنة مقاره الكريم وموقعه وتتعلف في ظل عاشق يا مجيب السائلين طلبك تغفر ذنوبه واجعله بقبره سعه والختام اسكى صلاة الله على الهادي الأمين أنبي شفيع الأمه واللي ربه شفعه واللي ربه شفعه زين مينو حرفك رب شده توسط ویب سایت سنت دانلود.